وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين ومبعوث الله تعالى رحمه للعالمين النبي الكريم الرؤوف الرحيم عليه صلاه رب العالمين فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته أجمعين وبعد فهذه الليلة الشريفة المباركة التي نجتمع فيها من كل أسبوع لتصفح أعطر الصفحات وأكثرها اشراقا في تاريخ البشر عندما يكون الحديث عن إمام الأنبياء وخاتم المرسلين نبي الهدى والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم صفحات مشرقة مضيئة لم تضئ للتاريخ دربه وإنما أنارت للبشرية طريقها إلى الله سبحانه وتعالى بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم فأشرقت الدنيا بعد ظلماتها وانفرجت فيها الهموم والكربات بهذا الدين العظيم وببعثه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم كانت ولم تزل ليلة الجمعة يا كرام ليلة فيها من البهجة والأنس في قلوب المحبين لنبيهم عليه الصلاة والسلام لكثرة ما يعيشون هذه الليلة من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم الحب يقودهم والشوق يحدوهم والوفاء الذي ملأ صدورهم لهذا النبي الكريم يجعلهم يستزيدون من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في ليلة يعلم كلهم أنها أشرف الليالي وأبركها وأعظمها فلما كانت كذلك كانت أحر الليالي بأن يغترف فيها المسلم من صلوات ربه عليه بصلاته على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولن تحيط البشرية في تتبع هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كل ما هو حق له بما جاء من وصفه وعظيم شأنه عليه الصلاة والسلام وربه قد ذكر ذلك في كتابه فأشاد به وأعظم ومدح في الثناء تأبى الحروف وتستعصي معانيها حتى ذكرتك فانهالت قوافيها محمد قلت فاخضرت ربى لغتي وسال نهر فرات في بواديها شأن المصطفى صلى الله عليه وسلم منبع لكل محب ومنجم يجد فيه ما يعينه على مزيد من الحب والوفاء التي تقوده إلى الطاعة والاتباع والاستنان برسولنا صلى الله عليه وآله وسلم يا كرام بعث الله لنا نبيه عليه الصلاة والسلام أعظم نبي وخاتم الرسل فكان لنا شرفا وفخرا لكن كان مع ذلك لنا اماما نقتدي به عليه الصلاة والسلام فما زال هذا الطريق منذ زمن صحبه الكرام رضي الله عنهم فمن جاء بعدهم يتسابقون فيه الخطى نحو الاقتراب من هديه الأكمل صلى الله عليه وسلم وما زال حديثنا ومجالسنا في كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عيام رحمة الله عليه بابا نتعلم فيه شأنه الكريم وحقوقه العظيمة عليه الصلاة والسلام لمزيد من الحب والإيمان لمزيد من الطاعة والاقتداء والاستنان لمزيد من أداء الحق الواجب له عليه الصلاة والسلام في رقابنا والمناطة بنا معشر الأمة الذين أكرمنا الله تعالى بهذه البعثة وهذا الدين وهذا النبي الكريم في كتاب الشفى بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم وقف بنا الحديث في الفصل الخامس الذي خصه القاضي عياض رحمه الله للحديث عن تلك الآيات من كتاب الله التي أقسم الله فيها سبحانه وتعالى بما شاء من خلقه إثباتا لتحقيق مكانة المصطفى صلى الله عليه وسلم عنده سبحانه وتعالى وقد جاء فيه المصنف رحمه الله بمواضع أربعة من كتاب الله الكريم مضى منها اثنان ويبقى منها الليلة معنا اثنان وربطا للسابق باللاحق نقول اتى المصنف رحمه الله في هذا الفصل أولا بما جاء من قسم الله تعالى في سورة الضحى وما جاء في هذه السورة العظيمة من ثنائه سبحانه على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأبان فيه وجوها من هذه المدحة والثناء العاطر ثم لما فرغ من ذلك أتى إلى الموضع الثاني وهو الذي كان حديثنا في مجلس ليلة الجمعة المنصرم الحديث عما جاء في سورة النجم وقسم الله سبحانه وتعالى بالنجم الذي جاء بعده مكانته عليه الصلاة والسلام وها نحن الليلة نأتي على الموضعين الأخيرين في الفصل أحدهما قسمه سبحانه وتعالى في سورة التكوير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 فجميع الأوصاف بعده على هذا له وقال غيره هو جبريل عليه السلام فترجع الأوصاف إليه نعم هذا الموضع الثالث الذي أتى به القاضي عياض رحمه الله من القرآن الكريم الذي فيه قسم ربنا سبحانه وتعالى قسم على قضية هي التي أراد إظهارها في هذا الفصل وهي عظيم منزلة رسول الله عند الله صلى الله عليه وآله وسلم ومكانته العظيمة الرفيعة جاءت مبثوثة في مواضع من كتاب الله إلا من أن من أعظم ما في كتاب الله من هذه المواضع هو ما أقسم الله عليه لما للقسم من دلالة على تعظيم المقسم عليه وتبجيل أمره وإظهار شأنه يقول الله في مختتم سورة التكوير فلا أقسم بالخنس وكما تقدم أن لا أقسم هنا معناها أقسم ولا هنا للتأكيد وربما كان معناها أنه لأقسم تأكيدا على قسمه سبحانه وتعالى فأقسم الله هنا في هذا السياق بالخنس والجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس هذه أربعة أشياء أقسم الله تعالى بها أقسم بالخنس وهي الكواكب السيارة التي تخنس أي تختفي تارة وتظهر تارة وقيل التي تتجه نحو المشرق فتغيب في الأفق هذه الكواكب سواء كانت هي المقصودة بعينها فيما عرفه الناس مما فتح الله عليهم من علوم الفلك فسموا ما شاء من الكواكب التي اطلعوا عليها وعرفوها وهي الكواكب المعروفة منذ القدم عطارد والزهرة والأرض والمريخ والمشتري وزحل أو ما أضاف إليها العلم فيما بعد في العصار المتأخرة فاكتشف ما وراءها من كواكب أي هي وغيرها مما ملأ الله به هذا الفضاء يقول الله فلا أقسم بالخنس والقسم بها لأنها آية عظيمة فهي وغيرها من الكواكب من أعظم الدلائل على عظيم خلقة الله جل في علاه الذي يخلق ما يشاء فيسير الأفلاك ويدبر الكون فيظهر منها ما يظهر ويختفي منها ما يختفي وبعضها مشرق مضيء والآخر مطمس مظلم كل ذلك بأمر الله وقدرة الله فهذه الكواكب التي تسير وفق قدر معلوم وهي تتحرك في أفلاكها بأمر الله جل وعلا ولو كان, ولو كان وراء ذلك تدبير غير تدبير إله من تظم الكون ولستقام له شأن قال الله فلا أقسم بالخنس الجواري الكنس الجواري يعني الجاريات في الفلك هذه الكواكب تجري ومفردها جارية والجمع جواري والكنس هو أيضا وصف لهذه الكواكب كما ذكر الله التي تكون فوق الأفق تظهر ليلا ثم تكنس وتستتر عند مغيبها قال الله سبحانه وتعالى والليل إذا عسعس وعسعس في لغة العرب تفيد معنيين متقابلين متضادين بمعنى أقبل وأدبر فلك أن تقول في معنى الآية والليل إذا أقبل ولك أن تقول والليل إذا أدبر وكلا المعنيين قال به المفسرون لان اللفظ محتمل فاقسم الله بالليل والليل ايه في هذا الكون ياتي بظلامه فيغيب معه كل ضياء فتسكن النفوس وتبحث عن راحتها وتاوي الطيور الى اعشاشها والوحوش الى اوكارها والانسان ايضا الى بيته قال الله تعالى والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس ومعنى تنفس الصبح هنا اقباله وإشراقه على الكون وإضافة هذا المعنى من التنفس إلى الصباح يشير إلى معنى بعث الحياة كل يوم مع إشراقة كل صباح فكما يتنفس ابن آدم إذا أصبح واستنشق هواء جديدا وافتتح من حياته صفحة جديدة ليوم جديد فإن الصبح إذا أشرق على الكون كان مؤذنا بيوم جديد وحياة جديدة فكأنما هذا الكون يتنفس مع الصباح ولا أرعى أروع من تنفس يفتتح به المرء يومه بذكر الله فيبدأ يومه بذكر الله سبحانه وتعالى والإقبال على طاعته واستغفاره وذكره سبحانه وتعالى فهذه أربعة أشياء أقسم الله بها فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس ان جعلتها وصفا كان قسما واحدا والليل اذا عسعس عس والصبح اذا تنفس ثم جاء الجواب الذي هو موطن التعظيم في الآية إنه لقول رسول كريم إنه الضمير يعود إلى هذا الوحي الذي كذبته العرب وأنكرته قريش وما بلغهم إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين هذه الأوصاف المذكورة هنا لهذا الرسول الكريم قال المصنف رحمه الله قال علي بن عيسى الرسول الكريم هنا محمد صلى الله عليه وسلم إنه لقول رسول أي رسولنا عليه الصلاة والسلام فتكون الأوصاف الآتية بعده له صلى الله عليه وسلم كريم ذي قوه عند ذي العرش عند الله يعني مكين يعني صاحب مكانه عظيمه رفيعه مطاع ثم له امر ذو طاعه ثم اي هناك في السماء امين صاحب امانه على الوحي الذي بلغ به هذا على القول بان المقصود بقوله رسول كريم في الايه هو محمد صلى الله عليه وسلم ونسبه الى علي بن عيسى وهو الامام الرماني النحوي صاحب التواليف العديدة التي تتجاوز مئة مصنف في التفسير والعقيدة والنحو وغيرها وينسب إلى مذهب الاعتزال فقال المقصود هنا رسولنا عليه الصلاة والسلام وجاء أيضا هذا الوصف رسول كريم في سورة الحاقة قال الله تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون لكن أكثر المفسرين على أن الرسول الكريم المقصود هنا في سورة التكوير هو جبريل عليه السلام وهذا الذي عليه أكثر بل ما ذكر بعض المفسرين قولا سواه إنه لقول رسول كريم أي جبريل عليه السلام وهو ايضا رسول لكنه رسول الملائكة كما أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول البشر إنه لقول أي تبليغ رسول كريم الوحي يوحي الله تعالى به إلى جبريل عليه السلام فيرسله إلى محمد صلى الله عليه وسلم فمن هنا كان رسولا ووصفه الله بأنه كريم لما له من المكان فهو الأمين وهو روح القدس عليه السلام ذي قوة وقوة جبريل عليه السلام معلومة بما جاء في بعض النصوص أنه كما أمره الله خسف بقرية لوط بوضعها على جناحه فرفع بها إلى السماء ثم خسف بها الأرض إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش عند الله مكين وهو ولا شك كما دلت النصوص كثيرا عليه السلام ذو مكانة عظيمة وله أيضا الشأن الكبير ولذلك قال مطاع ثم اي له امر مطاع في السماء فله جند من السماء ياتمرون بامره بما يامر الله تعالى به وهو ايضا امين على الوحي ايضا في ابلاغ الرسل وانزال الوحي وتبليغ الرساله هذه الاوصاف لجبريل عليه السلام هي الراجحه ولذلك قال المصنف قال علي بن عيسى وغيره الرسول الكريم هنا محمد صلى الله عليه وسلم فجميع الاوصاف بعد على هذا له وقال غيره هو جبريل عليه السلام فترجع الأوصاف إليه على أن الرسول الكريم المذكور في سورة الحاقة هو محمد صلى الله عليه وسلم بلا خلاف فيكون قوله رسول كريم جاء في القرآن في موضعين أريد بأحدهما أمين الوحي جبريل عليه السلام وهو هنا في سورة التكوير وأريد بالآخر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو المذكور في سورة الحاقة كما نبه على ذلك شيخ الإسلام وغيره قال المصنف رحمه الله تعالى لا أقسم أي أقسم إنه لقول رسول كريم أي كريم عند مرسله وهو الله سبحانه وتعالى ذي قوة أي على تبليغ ما حمله من الوحي مكين أي متمكن المنزلة من ربه رفيع المحل عنده مطاع ثم أي في السماء أمين أي على الوحي قال هذا كله لبيان أن المقسم عليه شأن رسولنا صلى الله عليه وسلم فالسؤال الآن إذا كان المرجح أن المقصود بالرسول الكريم هنا هو جبريل عليه السلام فهل فات من هذا الموضع من القرآن ما أراد المصنف رحمه الله الإشارة إليه من قسم الله على عظيم منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب لا لأمرين الأول أن أحد القولين في الآية كما سمعت أن يعود الوصف ها هنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون هذا الموضع من الشاهد باقيا على حاله وإن قلت المقصود هو جبريل عليه السلام وهو الراجح والصحيح فيكون ما سيأتي من الآيات ولقد رآه بالافق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان الرجيم بعد قوله وما صاحبكم بمجنون المقصود به من؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو ايضا معطوف على المقسم عليه قال الله فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس هذا القسم العظيم لربنا العظيم فعلى ماذا أقسم ربكم؟ قال إنه لقول رسول كريم ثم جاءت الأوصاف الى قوله مطاع ثم أمين هذه قضية وقع ذلك القسم عليها والقضية الأخرى المعطوفة عليها وما صاحبكم؟ بمجنون هذا معطوف على قوله إنه لقول رسول كريم أي وما صاحبكم بمجنون هو أيضا معطوف على جواب القسم فلا يزال في هذا السياق القرآني الإشارة إلى عظيم منزلة رسولنا صلى الله عليه وسلم عند الله انظر كيف يثني الله عليه كيف يدافع ربه عنه كيف يرد عنه إفك الأفاكين وفرية المفترين اسمع كيف يدافع ربه عنه ليثبت له عظيم المنزلة وشريف المكانة يقول إنه لقول رسول كريم يعني جبريل عليه السلام ومع ذلك فقد أبقى لرسولنا صلى الله عليه وسلم الوصف الجميل والثناء الحسن فقال وما صاحبكم بمجنون ونسبه إليهم ما صاحبكم الذي تعرفون من قومكم من بني جلدتكم من عشيرتكم ما صاحبكم بمجنون وهذا نفي لما اتهمت به قريش لما قالوا عنه عليه الصلاة والسلام وحاشاه قالوا شاعر وقالوا كذاب وقالوا ساحر والله ما قالوها إلا مدافعة لشيء تلجلج في صدوره وإلا فهم أوثق ما يكونون في كمال عقله عليه الصلاة والسلام واوثق ما يكونون في كمال صدقه عليه الصلاة والسلام وأوثق ما يكونون في كمال شأنه كله كما قال الله فيما تقدم معكم فيما سبق في مجالس مضت لما قال الله سبحانه وتعالى ولقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون هم لا يكذبونه عليه الصلاة والسلام لكنه الجحود والعناد والإصرار نعم ولقد رآه يعني محمدا قيل راى ربه وقيل راى جبريل في صورته وما هو على الغيب بظنين أي بمتهم ومن قرأ بالضاد معناه ما هو ببخيل بالدعاء به والتذكير بحكمه وبعلمه وهذه لمحمد عليه السلام بالاتفاق. قال الله سبحانه وما صاحبكم بمجنون فهذا نفي للتهمة كما قلت قال الله سبحانه إثباتا لهذه البراءة التي مدح بها نبيه عليه الصلاة والسلام ما صاحبكم بمجنون ما الذي حمل قريشا على تهمته صلى الله عليه وسلم بالجنون أنه وصف لهم وذكر لهم ما لا تحتمله العقول في غير إيمان لكن المؤمن يسلم للغيب ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ما آمن مؤمن بمثل إيمان بالغيب ولما أثنى الله على أهل الإيمان في كتابه أول ما امتدحهم به الإيمان بالغيب قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وايماننا بالغيب واحدة من أسس الإيمان وأركانه العظيمه كما نتعلمها ونحن صغار والمقصود أن المؤمن بلا إيمان بغيب والبشر بلا إيمان بغيب سيبقى مصطدما بما لا تحتمله العقول يخبر عليه الصلاة والسلام بوحي ينزل من السماء يخبر برؤية خلق ما تعهده البشر جبريل عليه السلام وأمثاله يخبر بإسراء إلى بيت المقدس في يوم وليلة والعودة منه يخبر بمعراج إلى السماء السابعة فلا تحتمل العقول أمثال هذا ولهذا يتهمونه بالجنون وإذا حكى لهم أو وصف صلى الله عليه وسلم ما يشهده من آيات ربه الكبرى وما يلحظ من المعجزات وما يبلغ من آيات الله فإن أول ما يدفع به المكذب رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام الاتهام بالجنون قال الله وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين إن كان الحامل على تهمة الجنون أن يصف ما لا يعقلون فقد أثبت الله ذلك ولقد رآه بالأفق المبين من راى من؟ ولقد ها هاهنا فاعل ومفعول فمن راى من باتفاق ان الرائي هنا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم ولقد رآه راى النبي صلى الله عليه وسلم من راى جبريل عليه السلام قال المصنف رحمه الله ولقد رآه يعني محمدا صلى الله عليه وسلم قيل راى ربه وقيل راى جبريل في صورته والصحيح هو الثاني ولقد رآه بالأفق المبين الصحيح والثاني وعليه المفسرون لأن قوله ولقد رآه في الضمير يعود إلى ما, إلى ما رآه نبينا عليه الصلاة والسلام بهذا القيد في الأفق المبين وحتى على القول بإثبات رؤية نبينا صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الاسراء والمعراج فإنها لا توصف بأنها كانت في الأفق المبين فالمقصود ها هنا جبريل عليه السلام أي رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في الأفق المبين أفق مكة وسماؤها فإنه قد أبصره كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النجم فيما مر معكم في الليلة الماضية لما قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مره فاستوى وهو بالأفق الأعلى قال هناك الأفق الأعلى وقال هنا الأفق المبين وهذا من عجيب بيان القرآن وروعة أسلوبه هذا الأفق المبين أفق مكة وسماؤها قيل في شرق مكة وقيل في غربها ايا كان الموضع فقد أبصر عليه الصلاة والسلام جبريل عليه السلام في وصفه التي خلقه الله تعالى عليها في خلقة عظيمة لا تسعها أنظار البشر لكن كانت في غاية العظمة وقد فرج جناحيه عليه السلام وله ستمائة جناح يسد الأفق ويملأ السماء فأصابته هيبة لمنظره صلى الله عليه وسلم قال الله ولقد رآه بالأفق المبين هذا الثناء الآن في مقام الدفاع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما ترى أن الله ينفي عنه تهمة الجنون لكنها في الوقت ذاته مدحه وثناء ورفعة الشأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم بلغت به كرامة الله أن يرسل إليه أمين الملائكة وسيد الملائكة وإمامهم ومقدمهم فينزل إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم فيراه ويبصره على هيئته التي خلقه الله تعالى عليها قال وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين كان أفقا مبينا يعني ما كان أفقا وراءه الجبال والآكام فتختفي مع الرؤية لكن كانت رؤية يقينية واضحة لا لبس فيها رآه بالأفق المبين الواضح المنكشف فما كان ثمة شيء يعزل الرؤية أو يغبشها أو يشوشها حتى تقول ربما رأى ما لم يرى وربما وصف ما لم تقع عينه عليه حقيقة أو لا تقول هو خيال خيل إليه فجاءت الآية في تمام الإيضاح ولقد رآه بالأفق المبين ثم يستمر السياق القرآني في إتمام المدح والثناء قال وما هو على الغيب بضنين ما هو أي محمد صلى الله عليه وسلم على الغيب أي على الوحي الذي اتمن عليه والرسالة التي كلف بابلاغها ما هو عليها بضنين ما ضنين قرات بقراءتين صحيحتين إحداهما بالضاء وما هو على الغيب بضنين ومعناها كما قال أي بمتهم فالظنة التهمة أي ما هو بمتهم على الغيب على الوحي بل هو أمين فما يوحى إليه يبلغه وما يصل إليه أيضا يكلم به الأصحاب ما هو على الغيب بضنين فليس تهمة أبدا تثبت في حقه صلى الله عليه وسلم وقرئت بالقراءة الأخرى بالضاند وهي قراءة الجمهور وما هو على الغيب بغنين أي ببخيل فلم يكن يبخل فيما جاءه من الوحي بل كان يبثه عليه الصلاة والسلام وكان ينشره وكان يعلمه ولهذا قال ما هو ببخيل بالدعاء به والتذكير بحكمه وبعلمه وهذه لمحمد عليه الصلاة والسلام باتفاق تم هذا الموضع الثالث من الفصل في مواضع القرآن التي جاءت في كتاب الله ولطالما قلنا يا كرام هذه مواضع من القرآن في الضحى في النجم في التكوير والآتية في القلم مواضع لطالما قرأناها وسمعناها بل وحفظناها صغارنا وأطفالنا فبالله عليكم كم مرة يقع في وجدان أحدنا وهو يقرأ الآيات ويسمعها ويترنم بها ويحفظها ويكررها ويتدبرها مرة وقع في الوجدان أن هذا تعظيم من ربنا العظيم لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام ما الرسالة التي بلغتك عبد الله من كلام الله في مثل هذه المواضع أما شعرت أن الله يخاطب الأمة إلى يوم القيامة ليقول لهم هذا النبي عظيم المكانة عندي هذا النبي رفيع القدر عند ربه هذا النبي عظيم الشأن عند ربه يدافع عنه ربه ويتولاه ويعصمه من الناس ليرفع شأنه ويحقق مكانه كل ذلك رسالة لي ولك عبد الله أن يكون في قلب أحدنا من التعظيم اللائق برسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مراد الله وأن يكون له في صدورنا جميعا معشر الأمة من الحب والتعظيم من الإجلال والتوقير من الوفاء والشوق ما يحملنا أتم ما يكون على صدق الإيمان به عليه الصلاة والسلام على عظيم الحب له عليه الصلاة والسلام على شدة الاستنان بسنته والتمسك بهديه وشريعته عليه الصلاة والسلام هذا طريق يا احبه يحمل أحدنا على الاقتراب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من باب الأجر والثواب فقط لا بحثا عن السنة لليل أجرها فحسب بل بحثا عن حب يعمر القلب ويروي الفؤاد بحثا عن تعظيم كما جاء في كتاب الله نريد أن نملأ به الصدور هذه قضايا عظيمة عند ربنا ومن تمام تعظيمنا لله أن نعظم ما عظم الله شعائر الله حقها التعظيم وحرمات الله حقها التعظيم فما عظم الله حقه أن يعظم في القلوب عباد الله ونبينا صلى الله عليه وسلم أحد المعظمات في كتاب الله التي يجب أن نملا الصدور بها تعظيما تعظيما ليس معناه التقديس وليس معناه الرفعة فوق درجة الألوهية فقد كان القرآن في هذا الباب في غاية الوضوح وأتم البيان أنه عليه الصلاة والسلام بشر لا كالبشر وأنه إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وقد حظي بالمكانة العظيمة عند ربه بما سمعت وقرأت وما سيمر بك أيضا من الآيات في كتاب الله الكريم إذن هذا هو الموضع الثالث في سورة التكوير ويبقى الموضع الرابع الذي ختم به المصنف هذا الفصل من الباب نعم. وقال تعالى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لاجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون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 إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم نعم هذا هو الموضع الرابع وقد أقسم الله سبحانه وتعالى فيه بشيئين اثنين بالقلم وبما يسطر الناس به بالقلم والقلم وما يسطرون ثم جاء المقسم عليه في جملتين وثلاث وأربع فيها من غاية التعظيم لرسولنا عليه الصلاة والسلام ما حقه أن نفهمه في مجلسنا الليلة يا كرام يقول الله له ما أنت بنعمة ربك بمجنون يقول له وإن لك لاجرا غير ممنون وقال له وإنك لعلى خلق عظيم هذه آيات ثلاث متتابعات الخطاب فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنت وإن لك وإنك فإذا كان الخطاب له فإياك أن تظن أنها قضية انتهت عند بلوغها إياه عليه الصلاة والسلام وإلا ما كانت وحياً يتلى ولا كانت قرآناً يتعبد بتلاوته إلى يوم القيامة الخطاب له نعم لكن الرسالة لي ولك عبد الله ولكل مسلم في الأمة يقول الله لنبي عليه الصلاة والسلام ما أنت يا محمد بنعمة ربك بمجنون ويقول له وإن لك لاجرا غير ممنون ويقول له وإنك لعلى خلق عظيم هل كان هذا مجرد تسلية لفؤاد رسول الله عليه الصلاة والسلام أيام مكة والدعوة صعبة والمحنة مشتدة والأذى متتابع وصدر عليه الصلاة والسلام ربما أصابه من الضيق والضجر والهم حتى تأتي لآلات تسليه تسلية وتخفيفا عن فؤاده عليه الصلاة والسلام الجواب نعم هو كذلك لكنه ليس كل شيء لو كان تسليه لفؤاده لن المقام وكففنا عن الكلام لكن الآية تقرأ إلى يوم القيامة هذا نبيك عليه الصلاة والسلام يقول الله له ما أنت بمجنون يقول إن لك لاجرا يقول إنك لعلى خلق عظيم وصلت الرسالة إذن أن ربه سبحانه وتعالى يقسم له في القرآن العظيم بهذه القضايا إشارة إلى الإشادة به والاحتفاء بمكانته ورفعه ذكره ومنزلته عليه الصلاة والسلام فيكون ما يأتي بناء على ذلك هو أن يفهم المؤمن ويعقل ويستوعب ويدرك تماما ما لهذا النبي الكريم عند ربه العظيم صلى الله عليه وسلم فأقسم الله سبحانه هنا على هذه الجمل الثلاث وسيأتي في شرحها كلام المصنف رحمه الله ثم يستمر السياق في دفع ما يتهم به المتهمون ويأتي الانتقاص بل وعيد عظيم وتهديد شديد إلى كل من تعد على مقام النبوة فستبصر يا محمد ويبصرونهم أيضا هذا الوعد الإلهي بأيكم المفتون من منكم أصابته الفتنة فكان هو المنصرف عن الهداية إلى الغواية عن الرشد إلى الضلال قال الله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ثم جاء التوجيه الإلهي بالانصراف عن أمثال هؤلاء والاكتفاء بما من الله تعالى به عليه نعم أقسم, ال... أقسم الله تعالى بما أقسم به من عظيم قسمه على تنسيه المصطفى مما, غص... مما غمصته الكفرة به وتكذيبهم له وآنسه وبسط أمله بقوله محسنا خطابه ما أنت بنعمة ربك بمجنون نعم ينزهه عليه الصلاة والسلام ينزهه ربه عما غمصته الكفرة به أي ما عابته به واحتقرته لما وصفته بالكذاب والساحر والمجنون والشاعر فقال الله هذا دفاعا عنه ومدحا له ودفعا عما اتهمته به الكفرة وكذبوه بل يؤنسه ربه ويبسط له الأمل قال محسنا خطابه ما أنت بنعمة ربك بمجنون هذه سعادة الدنيا تمام العقل وجزالة الرأي عظمه العقل عرفها البشر في عقل محمد عليه الصلاة والسلام عظمه راي وتدبير عظمه عقل وتفكير عظمه قرار واتخاذها في المواقف التي قاد فيها النبوه والرساله على مدى ثلاث وعشرين سنه عظمة تجلت في وجوه متعددة ليس هذا مقام بسطها لكنها حسبك أن تسمع فيها كلام الله ما أنت يعني يا محمد بنعمة ربك بمجنون فانظر لم يكن فقط دفاعا عن تهمة لكنها احتوت فوق ذلك مزيدا من الأنس مزيدا من الرفعة لشأنه والتعظيم لحاله عليه الصلاة والسلام والله عز وجل يقول له ما أنت بنعمة ربك بمجنون هذه إذن سعادة الدنيا الاستمتاع بوفور العقل وجزالة الرأي ثم ثنى عليه بسعادة الآخرة نعم وهذه نهاية المبرة في المخاطبة وأعلى درجات الآداب في المحاورة ثم أعلمه بما له عنده من نعيم دائم وثواب غير منقطع لا يأخذه عد ولا يمتن به عليه فقال تعالى وإن لك لَأَجْرًا غير ممنون نعم هذه سعادة الآخرة وقد وصف الله نعيم أهل الجنة في الجنة بأن لهم اجرا غير ممنون في أكثر من آية من كتاب الله والله خص نبيه عليه الصلاة والسلام قيل للأمة كلها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون وقيل لرسولنا صلى الله عليه وسلم خاصة له وحده وإن لك لاجرا غير ممنون والله لك أنه في كفة والبشرية كلها في كفة أن يخصه ربه بذكر نعيم الجنة له على حدة بما خوطبت به البشرية جمعاء هذه سعادة الآخرة إن لك لا أجرا غير ممنون ممنون أي غير منقطع أي مستمر دائم وقيل غير ممنون أي غير معدود ولا محصي في حساب وقيل غير ممنون أي لا تحصر به المنة عليك لا يحصل به الامتنان والثالث أضعف الأقوال وقد جمع المصنف بين المعاني الثلاث في هذه الجمل لما قال وثواب غير منقطع هذا المعنى الأول لا يأخذه عد وهو القول الثاني عند أهل التفسير ولا يمتن به عليه وهو ثالث المعاني فجمع رحمه الله بين أقوال المفسرين في معنى غير ممنون نعم ثم اثنى عليه بما منحه من هباته وهداه إليه وأكد ذلك تتميما للتمجيد بحرفي التأكيد فقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم هذه تمام التزكية والمدح والثناء لرسولنا صلى الله عليه وسلم والله ما استطاع أحد أن يمدح نبينا في خلقه عليه الصلاة والسلام إلا وقد استطرد في عبارات وأتى بالأوصاف وحبك الجمل وحبر العبارات من أجل أن يظهر الوصف في مقام يليق بإمام الهدى ونبي الرحمة عليه الصلاة والسلام في عظمة الأخلاق التي خلقه الله تعالى عليها إن جئنا نتحدث عن الكرم عن الحلم عن التواضع عن الصدق عن الأمانة عن الوفاء إن تحدثنا ايضا عن الرأفة والرحمة عن الإحسان عن الجود والكرم والعطاء كل ذلك تفرض له الصفحات تلو الصفحات والله ليس إلا اقتباسا يسيرا ونبذة وغرفة من بحر هذه الجملة وإنك لعلى خلق عظيم الخلق العظيم يتركك فيه هذا التعبير القرآني أن تحلق بلا انتهاء عظيم وحدث ما شئت في وصف العظمة حسبك أن الله العظيم يصف هذا الخلق بأنه عظيم فاي عظمة هي في خلق المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ بل الأروع في هذا التعبير في الآية يقول له وإنك لعلى العلوية فقد تربع على عرش الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم بل قال المصنف أكدها بحرفي التوكيد إنك لعلى إن حرف توكيد واللام الملتحقة بحرف الجر للتوكيد ودلالتها على القسم أي إنك والله لعلى خلق عظيم أي شأن هذا في وصف عظمة الخلق المحمدي يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم السؤال الآن أي موضع لنا من هذا الحظ الكبير في هذا الخلق العظيم والحظها هنا ليس باستمتاع الأسماع والأبصار والأرواح بهذا الوصف الإلهي للخلق النبوي لكنه والله لا يحصل تمام الاستمتاع بالخلق المحمدي بعد أن تشنف الآذان وتكحل العين وتبهج الفؤاد بما تقف وتسمع وتقرأ من هدي وخلق رسول الله عليه الصلاة والسلام أقول لا يتم لك الاستمتاع بالخلق المحمدي إلا إذا ارتشفت منه رشفه وتخلقت به ولبسته خلقا خلقا وبدأت تتحلى به في صنائعك في أقوالك في أفعالك في حركاتك وسكناتك لتقتبس قبسا من عظمة الأخلاق من خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وإنك لعلى خلق عظيم فانظر كيف احتوت العبارة على وجازتها وقلة الفاظها على معنى عظيم ما زال أهل الإسلام سلفا وخلفا ممن يفرد الصفحات بل والمجلدات والله ما هو إلا توسيع لهذه العبارة التي ما زالت البشرية منذ أكثر من أربعة عشر قرنا تحاول أن تستخرج من هذه الكلمتين وإنك لعلى خلق عظيم ما تحاول أن تفهم وتفهم به البشرية أي عظمة هي في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لن أقول أقيمت الدراسات وأنشأت الأبحاث وكتبت الكتب ودونت المجلدات وأنشأت الموسوعات في وصف هذا الخلق العظيم فانظر كيف جاء هذا التعبير في كلام الله كيف هذا الوصف الجليل في القرآن في كلمتين وإنك لعلى خلق عظيم كلما ضاقت بك الدنيا كلما ضاقت بك الأخلاق كلما أفقرت في المشاعر كلما جدب عندك نبع الخلق فتذكر وإنك لعلى خلق عظيم هي والله جرعة ننبعث بها من جديد فإذا ما أحاط بنا شعور حملنا على التجافي عن الكرم أو الحلم أو التواضع أو الصدق أو الأمانة وشعرنا أننا أضعف ما نكون في تلك اللحظات فلنتذكر أن لنا نبيا قال عنه ربه من فوق سبع سماوات وإنك لعلى خلق عظيم والله سيقودك هذا إلى أن تقترب من نبيك عليه الصلاة والسلام فتغترف جرعة من هذا الخلق العظيم فتقوم السلوك وتهذب الخلق وتصحح المسار وتعود إلى كمالاتك البشرية نحن بشر نخطئ ونصيب نزل ونخطئ ونحاول مرة بعد مرة لكنه لا تقويم لنا ولا مرآة لنا نصحح فيها ذواتنا ونهذب فيها أخلاقنا إلا كمثل ما خلق الله تعالى به نبيه عليه الصلاة والسلام ومدحه وأثنى به عليه فقال وإنك لعلى خلق عظيم هذا الخلق تجده في كل سطر من أسطر السيرة النبوية المشرقة تجده في كل موقف من مواقف حياته عليه الصلاة والسلام قرأها الناس في كل أقواله وأفعاله وتمثلت الأخلاق في كل شأنه عليه الصلاة والسلام بل حتى إذا غضب واشتد به الغضب عليه الصلاة والسلام ما زال الخلق العظيم يتحلى به بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام بل عفوا لطالما قلنا والله مهما تحلى أحدنا بالخلق وتمثل به ومهما تجملت البشرية بالأخلاق فإن الأخلاق إنما تجملت بتخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فأصبح يمدح الوفاء لما عرفناه من معناه في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحنا نحب التواضع والصدقه والأمانة لما تعلمنا معانيها فيما قرأناه من سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم أحببنا الأخلاق وامتدحناها وأثنينا بها على أصحابها ليس لذاتها بل لأنها كانت أعظم ما تكون لما رايناها مشرقة في حياة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم نعم قيل القرآن وقيل الإسلام وقيل الطبع الكريم وقيل ليس لك همة إلا الله الخلق العظيم الذي أثنى الله تعالى به عليه فسر بأنه القرآن قيل القرآن كما في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما سئلت عن خلقه عليه الصلاة والسلام قالت للسائل أولست تقرأ القرآن؟ قال بلى قالت كان خلقه القرآن فهذا اختصار وإيجاز فكل ما في كتاب الله من جوامع الخلق أو تفصيله فقد كان متمثلا في حياته عليه الصلاة والسلام أقصد بالجوامع في مثل قوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وأمثال هذه من الجوامع وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله هذه الجوامع في الأخلاق تمثلت مفصلة في حياتي عليه الصلاة والسلام وقيل الخلق العظيم الإسلام وهذا ليس من تنافي الأقوال بل هو من المترادفات وهو أيضا من الاختلاف الذي يحمل على التنوع فما أخلاق الإسلام؟ هي ما جاء في القرآن لكن خلق الإسلام ما يكون فيه الإسلام عماده وما يكون فيه الشأن ما جاء في القرآن والسنة متمثلا وقيل ليس لك همة إلا الله وقد كان كذلك والله ما كان له هم ينام عليه ويصحو يصبح عليه ويمسي إلا هذا الدين العظيم وما كلفه به رب العالمين كانت همته مرضات ربه كانت همته فيما يسعى إليه في تحقيق مراد الله وقد قال موسى عليه السلام من قبل وعجلت إليك رب لترضى وقد كان هديه عليه الصلاة والسلام كذلك وأتم بل كان يرضيه ربه فيقول فلن ولينك قبلة ترضاها ويقول ومن آلاء الليل فسبح أطراف النهار لعلك ترضى هذا الرضا في مقام البحث عما يريد به عليه الصلاة والسلام إرضاء ربه الكريم هو المتمثل في جماع ذلك الخلق ومتى كانت همة المسلم إرضاء ربه زانت أخلاقه واستقامت حياته لأنه يعلم تماما أن الله لا يرضى له سفاسف الأقلام ولا دنيئها ولا يحب له ربه سبحانه وتعالى ما ينحط في أعين الناس من الأقوال والأفعال فكل ذلك كما ترى من جمع الأقوال وحملها على اختلاف التنوع وليس التضاد نعم قال الواسطي أثنى عليه بحسن قبوله لما أسداه إليه من نعمه وفضله بذلك على غيره لأنه جبله على ذلك الخلق فسبحان اللطيف الكريم يقصد رحمه الله هذا الخلق من واهبه هو الله هذا الخلق الذي زان نبينا عليه الصلاة والسلام إنما كان من الله سبحانه وتعالى فهو الواهب له وهو المعطي فمع أنه سبحانه جل في علاه قد جمل نبيه عليه الصلاة والسلام بمثل هذه الأخلاق إلا أنه يمتدحه بها فقال وإنك لعلى خلق عظيم فسبحانه من إله كريم يعطي العطية ويثيب عليها ويسر الخير ويشكر عليه صاحبه ولهذا قال اثنى عليه بحسن قبوله لما أسداه إليه من نعمه وفضله بذلك على غيره لأنه جبله على ذلك الخلق نعم، فسبحان اللطيف الكريم المحسن الجوار الحميد الذي يسر للخير وهدى إليه ثم اثنى على فاعله وجازاه عليه سبحانه ما أغمر نواله وأوسع إفضاله ثم سلاه عن قولهم بعد هذا بما وعده به من عقابهم وتوعدهم بقوله فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين أليست هذه الآيات وعيدا على أولئك المنتقصين لرسولنا صلى الله عليه وسلم بلا، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين مع أن سياق الآيات كما ترى هو بالدرجة الأولى موجه إلى توعد أولئك المتعدين على مقام النبوة المنتقصين لرسول الله عليه الصلاة والسلام المسيئين إليه إلا أن الآيات حملت في جانبها الآخر مزيدا من التعظيم والمدح والثناء لأن ربه من فوق سبع سماوات يدافع عنه ويتوعد بعقاب من يمكن أن يعتدي أو يسيء أو يؤذي إلى مقامه عليه الصلاة والسلام فكان هذا أيضا مع أن الآيات في سياق الوعيد إلا أنها تحمل في معناها الآخر استمرارا وتتابعا في مزيد من المدح والثناء ورفعة الشأن لنبينا عليه الصلاة والسلام كانت تسلية سلاه عن قولهم ذلك ووعده بعقابهم وتوعدهم بهذه الآيات وما كان ذاك إلا لاجل عظيم مكانته عند ربه سبحانه وتعالى فستبصر يا محمد ويبصرونهم إما عاجلا في الدنيا وإما مؤخرا في الآخرة فيما يكون في دخول الجنة أو النار بما يبصر معه كل امرئ ما هو الوعد الحق الذي أخبر الله تعالى به إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين نعم. ثم عطف بعد مدحه على ذم عدوه وذكر سوء خلقه وعد معايبه متوليا ذلك بفضله ومنتصرا لنبيه فذكر بضع عشرة خصلة من خصال الذم فيه بقوله فلا تطع المكذبين ود لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أذيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال اساطير الأولين نعم يقول ثم عطف بعد مدحه على ذم عدوه وذكر سوء خلقه وعد معايبه متوليا ذلك بفضله ومنتصرا لنبيه صلى الله عليه وسلم إذا لا تزال الآيات هنا في سورة القلم عقب ذلك القسم والقلم وما يسطرون ما زالت الآيات في مزيد من التتابع لإثبات عظيم مكانته عليه الصلاة والسلام ما شأن عظيم المكانة النبوية في سياق الآيات التي تتجه الى المكذبين بالوعيد وهذا العقاب الشديد الجواب ان هذا الوعيد والعقاب على اي شيء كان على اي شيء كان هذا الوعيد والوعيد الذي جاء في الايات لاولئك القوم على اي امر كان على اعتدائهم وتنقصهم لرسول الله عليه الصلاه والسلام فانظر كيف صار الاعتداء على مقام النبوه كيف صار التنقص لرسول الله عليه الصلاه والسلام شأنا عظيما وحدثا جليلا ينزل فيه وحي من فوق سبع سماوات يزلزل الكون ليقول إياكم والمساس بمقام هذا النبي لأنه مقام عظيم إياكم والمساس والاقتراب بلفظة نابية أو سخرية أو استهزاء تجعل العبد الحقير الذليل الفقير الضعيف على حافة الهاوية متعرضا لعقاب الله وسخط الله ونقمة الله في آيات تتلى إلى يوم القيامة ما كانوا بمؤمنين ليسمعوا هذا الكلام ليكف أحدهم ويرتدع ويقول آمنت بالله فيقف كلا لكن خطاب لأهل الإيمان أن يعلموا أن لنبيكم صلى الله عليه وسلم من المنزلة عند ربه والمكانة عند خالقه والحفاوة عند ربه فوق سبع سماوات ما يجعل هذا المقام العظيم جليلا في غاية العظمة والجلال ومن تعداه فانتقصه أو آذاه أو تعدى عليه أو احتقره فقد تعرض لوعيد وعقاب الجبار ذي الجلال والملكوت سبحانه وتعالى يقول الله تعالى له فلا تطع المكذبين لا تطع أولئك الذين يكذبون في قولهم ولا تشغل بالك بما يقولون والله. رغم أنها شيء من الوعيد لهم لكن كم فيها من التسلية لفؤاده والتطييب لخاطره عليه الصلاة والسلام لا تطع هؤلاء يا محمد ودوا لو تدهنوا فيدهنون كم كان أحدهم يود ويتمنى أن تدهن فيدهنونهم أيضا وذلك كما قيل في بعض أسباب نزول الآية أنهم قالوا يا محمد اندح الهتنا واثني عليها فنفعل ذلك مثلك نحن أيضا فنمدح إلهك ولا نذمه ولا نعيبه قال الله ودوا لو تدهنوا فيدهنون لكنه عليه الصلاة والسلام كان منهيا عن ذلك فلا تطع المكذبين والحق حق وفي مقام العقائد لا التقاء في منتصف الطرق بل القاعدة لا أعبد ما تعبدون لكم دينكم ولي دين في كل سياسات الحياة ثم تتفاوض واتفاق على أنصاف الحلول وإمساك العصا من الوسط كما يقولون إلا في العقيدة وإثبات حق العبودية لله فهذا لا يقبل التفاوض ولا المساومة ولا الانتصاف في الطرق ولا مسك العصا من الوسط لكم دينكم واليدين ودوا لو تدهنوا فيدهنون هذا التوجيه الإلهي كما فيه دفاع عن رسولنا صلى الله عليه وسلم وفيه ذود عنه فيه تشريف لمقامه ورفعة لمكانته وإثبات لهذا المعنى من حماية الله ورعاية الله وتولي الله لنبيه عليه الصلاة والسلام قال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين هل المقصود به شخص بعينه في السياق لانه جاء بالإفراد عقب الجمع قال الله اولا فستبصر ويبصرون قال فلا تضع المكذبين قال ولا تدهن ود لو تدهن فيدهنون ثم قال ولا تطع كل حلاف مهين السياق يدل على الجمع بصيغته لا تطع يا محمد كل من كان هذا شأنه وعلى هذا عامه المفسرين انه عليه الصلاة والسلام نهاه ربه عن التأثر والاستجابة والطاعة لكل من كان هذا وصفه والأمر له أمر لأمته من بعده عليه الصلاة والسلام فيا أمة محمد إياكم والطاعة والاستجابة والانقياد إلى كل من كان هذا وصفه في البشرية الحلاف المهين الهماز المشاء بالنميمه المناع للخير المعتدي الأثيم كل أولئك ينبغي أن يكونوا فئة منبوذة في المجتمعات منعزلة عن التأثر أو التأثير لا ينبغي أن يكون العبد منساقا لمن كانت هذه أوصافه ينبغي أن يبصر العبد في حياته بنور الله ويهتدي في الحياة بأمر الله قال رحمه الله ثم عطف بعد مدحه على ذم عدوه وذكر سوء خلقه وعد معايبه متوليا ذلك بفضله ومنتصرا لنبيه صلى الله عليه وسلم فذكر بضع عشرة خصلة من خصال الذم فيه هذا المذكور هو المطلق ها هنا كل حلاف مهين والمقصود به عامه من يتصف بهذه الاوصاف وبعض المفسرين حمله على بعض المشركين باعيانهم قيل هو الوليد ابن المغيرة وقيل هو الاخنس بن شريق وقيل ابو جهل وقيل عتبه بن ربيعه وغيرهم من الموصوفين وغالب من سمى احدا من هؤلاء قاله الوليد بن المغيرة لأنه المذكور في قوله أن كان ذا مال وبنين فقد كان كثير المال كثير الولد قال الله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين حلاف أي كثير الحلف مهين أي حقير ذليل هماز كثير الهمز والغمز والانتقاص للآخرين مشاء بنميم يمشي بالنميمة على وجه الإفساد من مناع للخير فهو ليس بداعية للخير ولا بطريق للخير يعبر من خلاله قال معتد أي كثير الاعتداء أثيم غارق في الإثم عتل معناه غليظ شرس الخلق قاس زنيم معناه دعي لا أصل له ولا نسب صحيح ينتسب إليه قال الله سبحانه وتعالى أن كان ذا مال وبنين والمقصود الاستفهام وفي قراءة صحيحة أن كان ذا مال وبنين يعني هل الذي حمله على هذا التكبر والتجبر والتعدي على حدود الله أن مد الله له مالا وبنينا وهو المذكور أيضا في ذلك في سورة مدثر لما قال الله سبحانه وتعالى واصفا أولئك الذين تمادوا وتكبروا وتجبروا قال الله سبحانه وتعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد وقيل هناك أيضا هو المقصود الوليد ابن المغيرة قال الله سبحانه وتعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين نسبها إلى الخرافات والدجل وإلى القصص التي تؤثر عن الأقوام السابقين خرافة تروى وأسطورة تحكى هذا من تمام التمادي والهزء والاستهزاء والسخرية بهذا الوحي وبهذا الدين العظيم قال المصنف ذكر بضع عشرة خصلة والمذكور في ساق الآيات إحدى عشرة خصلة ولعله رحمه الله لأن العرب تقول بضع عشرة البضع بين الثلاث إلى التسع وهو على مذهب عند بعضهم ما فوق العشرة يدخل في البضع فلعله كان يرى هذا المذهب نعم ثم ختم ذلك ثم ختم, ذا ثم ختم ذلك بالوعيد الصادق لتمام شقائه وخات وخاتمة بواره بقوله سنسمه على الخرطوم فكانت نصرة الله له أتم من نصرته لنفسه ورده تعالى على عدوه أبلغ من رده وأثبت في ديوان مجده ختمت الآيات بقوله سنسيمه على الخرطوم أي سنجعل له علامة على وجهه وأنفه بشؤم أو عقاب أو وعيد لأن أشرف ما في المرء رأسه وأشرف ما في الرأس الوجه فإذا كانت علامة العقام والشؤم بادية على الوجه والأنف أرفع ما في الوجه وأعلاه فإذا كان الأنف الذي هو غاية رفعة الإنسان وشرفه سيكون محلا للشؤم والعقام والسخط ففي هذا كما ترى ليس من الوعيد فقط بل ومن التحقير والتهوين والسبب أنه اعتداء على مقام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الا فشؤما وسحقا والله وسوءة وعارا وخزيا في الدنيا والآخرة لكل معتد على مقام النبوة لكل متطاول ساخر من أي كان من البشر هذا الوعيد نزل قبل أن تعرف البشرية المعاصره شيئا من التطاول المشؤوم لكن الوعيد الإلهي ينتصب لكل هؤلاء دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعة لشأنه وتعظيما لمكانته ولهذا قال المصنف رحمه الله فكانت نصرة الله له أتم من نصرته لنفسه والله وقال أيضا ورده تعالى على عدوه أبلغ من رده اي والله فلا يزال قرانا يتلى وتسمع في المنابر وفي المآذن والمحاريب ويقرأه الصغار والكبار هذا الوعيد للاعتداء على مقام النبوة قال أبلغ من رده وأثبت في ديوان مجده فصلوا وسلموا على من عظم الله شأنه وعلى من اثنى عليه في كتابه وعلى من رفع مكانته هذه ليلة شريفة مباركة اغتنفوها بشرف الصلاة والسلام على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ومن صدوركم تعظيم هذا النبي الذي عظم الله من صدوركم الحب الكبير لهذا النبي الذي عظم الله نبيه صلى الله عليه وسلم به في كتابه ولسان أحدكم وفيك تسيل المحابر شوقا وتهفو النفوس حنينا إليك تطيب الحياة بذكرك دوما ويشرح قلب يصلي عليه فصلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما دائما يبدأ